حمدا عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحبة له سبحانه سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم في برنامج سهرة قرآنية وما أجمل أن نسهر مع القرآن الكريم وما أجمل أن نسهر مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويسهر معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة فضيلة الدكتور محمد سيف الدين من علماء بالبيس ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بأبي حماد شرقية ومدرس العقيدة والفقه واللغة بمعاهد أنصار السنة المحمدية مرحبا بك فضيلة الدكتور الله يبعك نورت السهر القرآنية نور الله قلبك وبارك الله فيك نفعنا الله بعلم أرحب أحباء المشاهدين بفضيلة الشيخ محمد لبيب من علماء طنطا ومدرس الفقه أيضا بمسجد فجر الإسلام مرحبا بك فضيلة الشيخ محمد نورتنا ونورت السهر القرآنية أحباء المشاهدين إلى كل من يقلق لمن يتكلم عليه إلى كل من يهتم لمن يثير إليه القلاقل ويقضح في عرضه ويقضح في عمله وينظر إليه نظرات النقد بالضاد ليست بالدال إلى كل هؤلاء نقدم إليهم هذه الحلقة المباركة ونحن نتكلم بإذن الله تعالى عن دروس وعبر من تحويل القبلة المباركة. وكما عودنا حضراتكم بأننا لا ينبغي لنا أبدا أن نأخذ القصة قصة أن نحكيها ولكن نخرج من سياق القصة القرآنية بصدد أننا نتكلم عن سهرة قرآنية أي عن كلام الله عز وجل فنخرج منها الدروس والعبر وقبل أن نشرع في هذه الدروس وهذه الآلئ نسأل فضيلة الدكتور محمد سيف الدين ابتداء يا دكتور كلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبانا استهلالا لأننا استقبلنا شعبان فضل يا دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد؟ فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يحرص على بعض النسك أثناء شهر شعبان ذلك الشهر المبارك الفضيل كما يروي الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما كان يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا لا يصوم صلى الله عليه وسلم وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كان يصوم الاثنين والخميس والخميس وفرواة الخميس والاثنين والاثنين من كل شهر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان يصوم شهر شعبان كله وفرواة أم سلمة رضي الله تعالى عنها رضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله وعائشة أيضا كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم حديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلة حديث واحد يشتمل على الجملتين على كلمة كان يصوم شعبان كله ثم كلمة كان يصوم شعبنا إلا قليلا نعم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كان يصوم شعبنا كله بمعنى معظمه، نعم ليس كاملا وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان نعم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا؟ إلا رمضان ثم ورد في سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل قال شهر الله الذي تدعونه المحرم نعم فهذا الشهر فضل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام صلى الله عليه وسلم. بالقول وفي شعبان فضل شعبان بالفعل فهل صيام شعبان أفضل أم صيام المحرم أفضل نعم بل يأتي رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أي الصيام أفضل فيقول شوال صم في شوال فهل شوال أم شعبان أم المحرم العلماء يقولون هناك ما يسمى بالصيام المطلق وبالصيام النافلة المقيد بالصيام النافلة المقيد فهناك النافلة المطلقة وهناك النافلة المقيدة بمعنى يعني إذا أردنا أن نصلي الظهر صلينا قبله أربع ركعات وبعده ركعتين لكن بعد الانتهاء من صلاة الظهر وصلاة النافلة قد يريد الإنسان أن يصلي نوافل مطلقة هذه النوافل المطلقة تسمى نافلة مطلقة أما النوافل التي صليت قبل الظهر وبعد الظهر تسمى بالنوافل المقيدة, بالنوافل المقيدة لا. مقيدة بالفريضة لا. فكذلك صيام شعبان قبل رمضان وصيام شوال بعد رمضان تلك نوافل مقيدة برمضان لا. والصيام في المحرم نوافل مطلقة فإذا أردنا أن نتحدث عن النوافل المطلقة فأفضلها شهر الله المحرم لا. وإذا أردنا أن نتكلم عن النوافل المقيدة فأفضلها شعبان ثم ليه نعم وإذا أردنا أن نقارن بين شعبان وبين المحرم كان ما هو متعلق بالفريضة أفضل مما كان مطلق نعم كالنوافل المتعلقة من الصلوات بالفرائض أفضل من النوافل المطلقة من الصلوات نعم فكذلك الصيام في شعبان سيكون عندئذ لأنه متعلق برمضان سيكون أفضل من الصيام في شهر الله المحرم وفي غيره نا. طيب السؤال الآن ليه صيام شعبان ليه صيام شعبان لماذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان يعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بعدة تعليلات منها نا. عندما سئل عن صيام شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب نا. وبين رمضان نا. بين شهرين عظيمين نا. طبعا رجب شهر محرم ورمضان شهر القرآن شهر الصيام المفروض فيه صيام الفرض فله شأنه ولرجب شأنه ولأن الناس إلى رجب فيتعلقون بالشهر المحرم عفا بالشهر من الأشهر الحرم وهو رجب ثم يقبلون على رمضان ويتعلقون به أيضا لأنه شهر الصيام فيغفلون بين الشهرين عن شعبان فأراد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن يوقظ الناس بين هذين الشهرين العظيمين وأن يحيي فيه التعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى في هذا في هذه الإجابة يلفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى عدة أمور الأمر الأول أن لرجب شأن عظيم شأنا عظيما عند الله عز وجل وكذلك لرمضان No. هذا أمر الأمر الآخر أن شعبان يأخذ شأنه من كونه بين هذين الشهرين no. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية وأريد أن نفطن إليه جيدا أن العبد إذا تعبد الله سبحانه وتعالى في زمن غفلة الناس no. عندما يكون الناس في غفلة فيقوم هو بالعبادة أثناء غفلة الناس فأجره أعظم من عبادته في زمن تعبد الناس نا. ولذلك في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر يرويه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. يقول يضحك الله إلى ثلاثة نا. الله تعالى يضحك من ثلاثة نفر نا. أولهم قوم يكونون في سفر نا. وبينما يجهدهم السفر ويتعبون حتى يصير النوم أحب إليهم مما يعدل مما يعدل النوم وضع كل منهم رأسه يعني أراد النوم فقام أحدهم عندما نام الناس قام أحدهم إلى الله عز وجل يتملق ويتل أهياته هذا التملق الذي قام به ذلك الرجل قام يتودد ويتحب ويستعظم رب العزة سبحانه, سبحانه ويفتقر الله. إليه ويذل له سبحانه ويؤوب إليه وينيب إليه ويخبط إليه يتودد ويتملق يعني يأتي بالطاعات تلو الطاعات ويرجو مع ذلك أن يتقبل منه الله نعم الناس نيام وهو في عبادة وذكر لله عز وجل نعم. هذا الرجل لأنه قام أثناء غفلة الناس فإن الله تعالى يفرح بهذه العبادة ويضحك لذلك العابد هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن الصيام في شعبان بين شهرين يغفل في شعبان الناس عن عبادة الله عز وجل فكانت العبادة زمن الغفلة أفضل من العبادة في زمن الذكر والطاعة وفي وسط الطائعين نعم هذا أمر الأمر ال ال الذي أردنا أن نقدم به وهو الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصيام في شهر شعبان أيضا ما. كان يحرص صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في شعبان حتى أن السلف يسألون عن شهر شعبان فيقول المسؤول إنه شهر القراء لم يقل شهر القرآن وإنما شهر القراء لماذا شهر القراء يا أخي لماذا شعبان شهر القراء الناس عندما يكونون بعيدين عن قراءة القرآن فإن ألسنتهم تثقل عند إرادة التلاوة الإنسان لما يكون بعيد عن القرآن وعايز يعني يقرأ تحس إن القرآن شاق عليه دكتور ناس أزانك كامل بقى الاثنين اللي يضحك منهم رب العزة عشان المشاهدين يعرفوا حاضر قلنا, قلنا واحدة فقط ده السؤال ده جاي لك من بعيد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى ما أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة نفر يضحك منهم رب العزة سبحانه والثلاثة نفر على وطيرة واحدة الأول هو الذي ذكرناه من أن الناس ناموا وقام هو يذكر الله تعالى هذا الذي قام يذكر الله عز وجل وسط هؤلاء الذين ناموا قام بعبادة وسط غافلين الاثنين الآخران أيضا قاموا بمثل ذلك قاموا بعبادة وسط غفلت الناس فلما قاموا بتلك العبادة وسط الناس فكان لهم مثل ما كان لهذا الأول من أن الله تعالى يضحك له يفرح بهذا التملق وهذه العودة إليه سبحانه وسط الناس أعود فأقول الذي يقرأ القرآن عندما يغيب عن قراءة القرآن يكون القرآن عليه شاقا على لسانه فلا يستطيع أن لا. يقرأ بالقرآن بطلاق ومطلوب من المسلم إذا دخل عليه رمضان أن يقرأ القرآن بطلاقة لا لأن الوقت في رمضان وقت قصير وهو يريد أن يؤدي من الأعمال الكثيرة والكثير فهو يريد أن يختم القرآن بالنهار مرة وأن يختمه بالليل مرة كهمة أولي العزم من الهمم أو أن يختمه كل يوم مرة وأقل الناس يختمه كل ثلاثة أيام مرة في شهر رمضان فحتى تمكن من ذلك وينطلق لسانه بالقرآن الكريم لابد أن ينطلق الإنسان وتعود فتدرب ينبغي عليه أن يتدرب على قراءة القرآن قبل رمضان أي في شعبان ولذلك أثر عن السلف أنهم كانوا يغلقون متاجرهم لا. من أجل قراءة القرآن فيتفرغون لقراءة القرآن حتى إذا داخل عليهم رمضان كان الواحد منهم طلقا في قراءة القرآن لا. فيستجيب في ذلك اللهم جنة منه آمين يا رب العالمين مما ينبغي أيضا أن نقدم به بين يدي شهر شعبان أن نبدأ بالتوبة والاستغفار نعم نحن نرى في رمضان كما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. أن الفريضة كان الحديث به ضعف نعم أن الفريضة أجرها كأجر سبعين فريضة في سواه نعم وأن أجر النافلة في رمضان كأجر الفريضة في غير رمضان لا. لذلك أولو الهمم يحرصون على ذلك في رمضان على الطاعات وعلى القربات لا. فكيف يحرص الإنسان وكيف يوفق الإنسان إلى الطاعة في رمضان لا. وقلبه مغلف بالمعاصي لا. المعاصي تشبه تماما القيود لا. التي تكبل الإنسان لا. فلا يستطيع مع وجود المعاصي التي تكبله أن ينطلق في ميدان الطاعة نعم وحتى يستطيع ذلك الانطلاق لابد له من التخلص من المعاصي ولا نعم. سبيل إلى الخلاص من المعاصي إلا بالاستغفار نعم. وكما في الأثر أن إبليس أهلك بني آدم بالمعاصي فأهلكه بنو آدم بالاستغفار نعم. نعم. فكما يقول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا. غلفت تلك القلوب بأي شيء غلفت بآثار المعاصي فأصبح ذلك الران غلافا لا. يجعل القلب من داخله مظلما أسود لا يستطيع هذا القلب بهذا الغلاف ووجود هذا الغلاف أن يتخلل إليه نور الطاعة فتعانق القلب مع نور الطاعة ليطيع رب العالمين سبحانه وتعالى أنا. لا يستطيع أن يتعامل مع القرآن مع أمر الله عز وجل مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسر على الإنسان أن ينطلق في ميدان الطاعة فلا بد له من الاستغفار فإذا نستقبل شعبان لا. ونعيش في شعبان بالاستغفار بتلاوة القرآن بالصيام كما لا. كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير دكتور على هذا التفصيل. وقبل أن نخرج من هذه النقطة يعني حتى تتم الفائدة حضرتك ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله نعم. فماذا عن قو عن الحديث الذي يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم نعم. هل هذا حديث صحيح أم ضعيف الحديث صحيح نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد فلا تصوم عين النهي نعم. الذي يترتب عليه التحريم نعم. وإنما عين الشفقة وبيسموها الكراهة التنزيهية نعم يعني أمر لا يراد به الحتمية وإنما يراد به التخفيف عن الأمة نعم الأمر الأصل في الأمر أنه للوجوب نعم فإذا قال فإذا انتصف شعبان فلا تصومه الأصل أن هذا الأمر يعني تحريم الصيام لكن ما أثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام أنه كان يصوم معظم شعبان يدل على أن ذلك لتنزيه الأمر للتنزيه وليس للتحريم الغالب على الأمر. نعم أحسنتم دكتور. شخن الشيخ محمد لبيب يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني فضلت فضل كلمنا عن الدروس المستفادة من سيقول يعني الله عز وجل ذكر الكلام قبل أن يقوله هؤلاء السفهاء ولماذا قال الله عز وجل السفهاء المقصود بهم اليهود يعني لماذا لم يقل الله عز وجل سيقول السفهاء من اليهود أو من الكفار لماذا قال من الناس فضل الشخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم سماهم الله تعالى سفهاء والسفيه ضعيف العقل نعم بدليل أن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أم التي جعل الله لكم قياما نعم وقال من الناس لأنهم ليسوا طائفة واحدة نعم فاشترك في هذه الصفة المشركون الوثنيون نعم والمنافقون واليهود فكل من شغب وحاول أن يشوه الإسلام بمقالات من عنده من أجل تحويل القبلة حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالسفة فكل مقولة قالوها محكوم عليها من الله سبحانه وتعالى أن قائلها سفيه وكل من يتكلم عن الإسلام الآن أيضا سفيه لا شك في ذلك كل من يريد أن يشوه صورة الإسلام فهو لا شك سفيه لا وهذه الآية فيها معاني ثلاثة المعنى الأول أن الله عز وجل حكم على هؤلاء بالسفة المعنى الثاني أن هذه الآية علم من أعلام النبوة ودليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته فالله عز وجل أخبر قبل أن يقولوا أنهم سيقولوا، نا. لو أرادوا تكذيب القرآن ما قالوا، نا. ولكن الذي أخبر علي خبير سبحانه وتعالى أخبر أنهم سيقولوا فلا بد أن يقولوا، نا. لأن الله الذي أخبر بذلك سبحانه وتعالى. قلوبهم غلف زي ما تفضل محمد. وكما قال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، نا. لو أراد أبو لهب أن يكذب القرآن لأسلمه. ولو ظاهرا ولو نفاقا حتى لكنه لم يفعل لأن الذي أخبر هو الله سبحانه وتعالى المعنى الثالث لماذا أخبر الله عز وجل عن هذا البلاء قبل وقوعه فالجواب على ذلك أن المفاجأة بالبلاء فيه شد على النفس نعم والإخبار بالابتلاء قبل وقوع البلاء فيه توطين للنفس واستعداد وتأهيل لهذه النفس أن تستقبل هذه الأشياء بالرد عليها نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فخيرية هذه الأمة في الوسطية وخيرية هذه الأمة في شهادتها على الأمم يوم القيامة ما. فهذه الأمة هي خير أمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله لذلك ما. الله عز وجل اختار لخير أمة خير قبلة نعم وأرسل إليهم خير رسول عليه الصلاة والسلام عليه وأنزل عليهم خير الكتب واختصهم بخير الشرائع لا. واختار لهم خير الأخلاق وجعل موقفهم يوم القيامة خير المواقف لا. وجعل منازلهم يوم القيامة خير المنازل اختصهم الله سبحانه وتعالى بقبلة لم يشاركهم فيها غيرهم من الأمم لم يشاركهم فيها اليهود والنصارى اختصهم الله سبحانه وتعالى بنداء إلى الصلاة وهو الأزان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينادون بها إلى الصلاة ليس هو الناقوس ولا البوق يخالف غيرهم من الأمم اختصهم الله عز وجل بأعياد لا يشاركهم فيها غيرهم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى يوم الجمعة وضلت الأمم السابقة عن يوم الجمعة وهذا الله هذه الأمة ليوم الجمعة هذا الاختصاص ليميز هذه الأمة لتكون أمة مستقلة متميزة لا يحصل منها الزوابان في غيرها من الأمم ذلك لأنها خير أمة وخير أمة لابد أن تكون قائدة وليست منقاضة أن تكون متبوعة وليست تابعة لا بد أن تستقل بشخصيتها وأن تستقل بعبادتها تستقل بعبادتها وأخلاقها وعبادتها لأنها أمة مميزة لا هذه الأمة قد تضعف اقتصاديا وقد تضعف عسكريا ولكنها أقوى أمة تستطيع أن تبرهن على صحة ما بين يديها في هذه قوة لا تبار فيها هذه الأمة وأن تستطيع أن تبرهن على صحة ما بين يديها وكذلك جعلناكم أمّة واصّة لتكونوا شهداء على الناس وصّتية هذه الأمة في العقيدة وصّتية هذه الأمة في العبادة وصّتياتها في الأخلاق ما. فهم واصّت في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ما. بين من كفر به وهم اليهود وبين من ألهوه وهم النصارى فقالوا عبد الله ورسوله ما. وهم واصّت كذلك في العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا نعم وهم وسط كذلك في الأخلاق نعم فالشجاعة وسط بين التهور والجبن نعم والجود وسط ما بين ما بين البخل وما بين الإصراف والتبذير. نعم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 والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسألة لا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كل لا. هذه الابتلاء والاختبار لماذا لكي لا يبقى في وسط صفوف المسلمين شاك ولا متردد ولا ضعيف فالصف لا يحتمل هؤلاء الناس لا. لا يحتمل وجود هؤلاء المنافقين لذلك الله عز وجل في غزوة أحد ميز بين المنافقين والمؤمنين نعم لما رجع عبد الله بن أبي بسلسل جيشي ميز الله عز وجل ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب نعم. كل هذه الاختبارات والابتلاءات والدنيا هي ضار ابتلاء وضار اختبار نعم ممن ينقلب على عقبي وإن كانت لكبيرة يعني نعم. التحول إلا على الذين هدى الله نعم كبيرة على المنافقين كبيرة على اليهود كبيرة على المشركين والسيئين قالوا ما قالوا حكم الله علي عليهم بأنهم سفهاء الله عز وجل هو الذي تولى الرد عليهم قبل أن يقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لكي يأخذ هذا المؤمنون فيرد به على أعداء الله لا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المؤمنين تسألوا ما بال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس هل صلاتهم مقبولة هل صلاتهم صحيحة هل نسخ سواب تلك الصلاة كما نسخت لأن اليهود قالوا إذا كانت هذه حق إذن فالأولى باطل وإذا كانت باطل لأسواب الناس ذهب أدراج الرياح فالله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم الله وهذا يبين حب المؤمنين بعضهم لبعض، نا. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهم تسألوا عن إخوانيهم الذين ماتوا نا. وكانوا يص يصليون بيت المقدس، نا. صلاتهم صحيح لأنهم أمروا ببيت المقدس، نا. وهؤلاء صلتهم صحيح لأنهم أمروا بالكعبة، نا. وهذا صواب في وقته، نا. وهذا صواب في وقته، نا. فما كان الله ليضيع إيمانهم؟ ما هو إيمانهم؟ صلاتهم، الله سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمان الله أكبر. لأنها بتشتمل على النية والقول والعمل لا. وهذا هو مدلول الإيمان شرعا لا. الإيمان له مدلول لغوي وله لا. مدلول شرعي أوسع لا. المدلول اللغوي هو التصديق هو لا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل يعني التصديق بذلك لا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني هو ما أنت بمصدق لنا فيأتي الإيمان في هذه الآية بمعنى التصديق ويأتي في أي أخر بمعنى الأعمال والصلاة لذلك الإيمان يزيد وينقص هل هو التصديق ال الذي هو في القلب يزيد وينقص إن الذي يزيد وينقص هو الأعمال فالإيمان بيزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لا رؤفه فالله سبحانه وتعالى يقول إلا لنعلم من يتبع يعني إيه إلا لنعلم هل هو علم الغيب فالله يعلم الغيب يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الكلمة إلا لنعلم بمعنى إلا لنرى فتأتي نرى بمعنى نعلم وتأتي نعلم بمعنى نرى كما في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل فهل النبي رأى ما حدث في عام الفيل وهو عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل فمعنى الآية ألم تعلم كيف فعل ربك ويقول بعض العلماء إلا لنعلم علم معاينة وعلم المعاينة الذي يكون عليه الجزاء وهو الذي يكون عليه السواب ويكون عليه العقاب فهذه الآيات بتدلل على أن تحول القبلة ينبني عليه حكم كثيرة من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ولا نشغل الشيخ نبي بما قال هؤلاء الصفهاء يعني إذا قال علي عليك أي إنسان و... ولست بصدد أن نورد مقالتهم ثم نرد على كل مقالة يكفي في رد قولهم ما قال الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. لذلك البعض بمناسبة هذا بقول لو إن علماء الكلام جابوا جبل كلام عشان يقنعونا نبيه وفلسفة يكفي في رد هذا الجبل من الكلام حديث واحد من سطر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هاتي إياه نعم فضل والله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء ما فلنولينك قبلة ترضاها ما النبي صلى الله عليه وسلم من كمال أدبه كان يقلب وجهه في السماء لم يسأل بعد لم يطلب بعد لم يقل اللهم حول قبلتي اللهم ارزقني بقبلة الكعب ما. مجرد قلب وجهه في السماء فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فأرضاه بما يريد ما. ومن أطاع الله سبحانه وتعالى ختلك أراد الله ما يريد بارك الله فيك يا شخص ربنا يبارك في حضراته يعني يا أخوانا المشاهدين يعني ما يقولش واحد مثلا نشمعنا يا رب ما أنا يعني أنا بصلي وبزكي وبصوم وابني بيسقط أو جاب مجموع وليل في السنوية التعليم رزق وفلان لا يصلي ولا يفعل الخيرات ومشاء الله عليه يعني وما ينفعش أننا يكون عندي سوء أدب ما يعني أنا يا رب يا رب عايز أخف بقى اصبر يقول له أديني صابر ويعمل له كده دكتور محمد يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها أخرج لنا يا دكتور يعني الدروس والعبر من هذه الأيات فضل الحقيقة أن كلام الله تعالى <تصفيق> يحتاج إلى تدبر حتى نستطيع أن نستخرج منه الكثير والكثير ما؟ ما؟ وكلما عدت إلى كلام الله عز وجل وجدت فيه الكثير والكثير سيقول السفاء قالوا فعلا نعم لكن عبر الله عز وجل بقوله سيقول نعم الفعل المضارع مع السين التي تفيد الاستقبال نعم قال أهل العلم أهل التفسير عبر الله عز وجل بهذه الصيغة ليدل على أن السفهاء لن يكفوا عن الكلام في انتقاد القرآن وأفعال الرسول عليه والسلام الله أكبر نعم وأن الرد عليهم ميأسير جدا بأنهم م. هم السفهات نعم وأن هذا ليس من العقل لا. وإذا أردت أن تفقه الحكم الشرعية فتدبر ذلك فإن العقل يتوافق مع النقل الله أكبر ففيه دليل على أن العقل يتسق لا. ويتناسق مع شرع الله عز وجل لا. وأن ما كان خلاف شرع الله فهو ليس بعقل وأن الإنسان إذا لم يفقه حكمة التشريع فهذا قدح في عقله وليس قدحا في التشريع بس الآن يا دكتور يعني يقول لك أن هم قسموا بقى الإسلام قال لك القرآن على دماغنا وعلى إننا وعلى رسل أما السنة بقى أعرضها الآن على عقل وطلع علينا دلوقتي يا دكتور ما يسمي نفسه يسمون أنفسهم بالمفكرين وأنا مش عارف يعني مفكر يقول لك أنا مفكر إسلامي والحديث ذا وافق عقلي فأنا أقبل. لكن يعني أنا سمعت واحد مرة على فضية قال لك لو عن عنت لي الدنيا أنا عقلي مش هيقبله فمش هسد نرد عليه نقوله يا دكتور نقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذا الحديث آنفا وهو من دلائل نبوة النبي صلى, صلى الله عليه, عليه وسلم حديث صحيح ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول دعوا هذا ما وجدناه في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله ألا إن ما حرم رسول الله لمما حرم الله الله أكبر إيه يعني كيف نؤمن بالقرآن والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانته كيف نؤمن بالقرآن والقرآن يعين السنة لا. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه لا. فكيف نفهم ما نزل من عند الله عز وجل من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. السنة حاكمة على القرآن بالتبيين لا. والتوضيح والتفصيل, والتفصيل لما أجمل القرآن مليء بالإجمالات والسنة جاءت بالتفصيلات قال لك مرحبا بالسنة ولكن ما يوافق عقلي فقط آه. مسألة العقل العقل الصحيح هو ما اتفق مع النقل الصحيح الله أما العقل القبيح هو ما اختلف مع النقل الصحيح ثاني بقى دكتور تاني. العقل الصحيح إمام ابن تيمية يؤلف كتاب يعده أهل العلم ما. أفضل وأعظم مؤلف في الدنيا على الإطلاق. عليه رحمه الله. قالوا لو ألف ابن تيمية هذا الكتاب فقط لكان إماما للدنيا بهذا الكتاب. ما. ما. سماه ضرء الكتاب سماه ضرء تعارض العقل مع النقل الله. أثبت في هذا الكتاب بأن جميع ما ورد في الشرع الحنيف يتفق تماما مع العقول السليمة النقيه. التي لا يشوبها شائبة فلسفة ولا غير ذلك فالعقول السليمة الصفية تتفق مع ما جاء من الشر وأن العقل إذا خالف كتاب الله النقل يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خالف العقل النقل يعني إذا خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل قدح في العقل وأن هذا العقل ناقص وغير قادر على فهم كتاب الله أو فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم رأينا من هؤلاء السذج الذين ضحكت عليهم العقول القبيحة التي حولهم وهم الذين يسمون أنفسهم مفكرين كانوا قبل أيام قليلة ينكرون حديثا في البخاري وحديث الزباب ويقولون هذا أمر مستقذر لا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون يصدقون بحديث الذبابة ويؤمنون به ويعملون به اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره صلى الله, وسلم. صلى الله عليه وسلم ثم يأتي العلم الحديث يخاطب هؤلاء المتشككين في دينهم فيكتشفوا أن الذبابة التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. في الأزمان الغابرة من 1400 نعم. سنة وأكثر نعم اذكروا الحديث دكتور الحديث إذا, ولغ إذا وقع الذباب في نعم. إناء أحدكم فليغمسها نعم فإن في أحد جناحيها داء نعم وفي الآخر دواء وإنها تتقي بالذي فيه الداء يعني لما تقع نعم بتسند على الجناح اللي إيه يا سلام اللي فيه المرض يا سلام الله من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ حديث في البخاري يعني حديث صحيح صلى الله عليه في أعلى سلم. درجات الصحة. م. من أين جاء النبي بهذا صلى الله, صلى الله عليه وسلم؟ إنه نبأه به رب العزة سبحانه وتعالى الذي قال عن رسوله وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى صلى الله, صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الذي لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به الآن يأتي العلم الحديث فيكتشف لا. أن جناح البعوضة فيه داء، لا. وأن الجناح الآخر يحتوي على مادة قاتلة للميكروبات. لا. لو وضعت تلك المادة بالقدر الموجود على جناح البعوضة فقط في ما يوازي لتر من لا. الماء، لقتل جميع الميكروبات الموجودة في ذلك اللتر من الماء. الله إذا لو وقعت الزبابة في إني أحدنا. فغمسها في هذا الإناء ثم استخرجها ورماها وأكل مما في هذا الإناء لصار الإناء بعد ذلك الغمس أطهر مما كان قبله وقوع الذبابة فيه. الله أكبر. لأن جناح الدواء الذي في الذبابة بعد غمسه في هذا الإناء سيقتل جميع الميكروبات الموجودة في ذلك الإناء. الله صلّ الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله إذا سيقول السفهاء. السفهاء الذين لا يحملون العقول النقيّة وإنما يحملون العقول القبيحة لا هؤلاء أصحاب العقول القبيحة هم الذين يتعارضون مع الإسلام وينقضون الإسلام وينتقدون الإسلام أما أصحاب العقول الصحيحة فهم الذين يفهمون روح التشريع الله ولذلك يا إخواني إذا نظرنا إلى فقهاء الإسلام وجدنا أننا نقف أمام أعظم عقليات عرفها البشر. الله أكبر. أعظم عقلية عرفها البشر هي العقلية الإسلامية. ما. وجدنا أن أعظم علماء الدنيا الذين خدموا العلوم البشرية الدنيوية ما. هم علماء التشريع. فكم تعد من العلماء المخترعين لكثير من العلوم؟ يعني مثلا على سبيل المثال لا. يرجعون الصيحات العلمية الآن إلى قوانين أعدها نيوتن لا. وقامت قوانين نيوتن على نظرية وهي نظرية الجاذبية الأرضية لا. أن الأرض فيها جاذبية تجذب إليها الأسب... الأشياء لا. فوضع قانون يحكم العلاقة بين الأرض وبين الأشياء التي تنجذب إليها لا. هذه النظرية وصل إليها علماء الإسلام قبل هذا الرجل بمئات السنين ما. وصطرت في كتبهم وعرفها الناس ما. فهذا العلم الذي خرج به علماء الإسلام ما. بهذا التفكر الذي أمر الله عز وجل به الله عز وجل يأمر أفلا تدبرون القرآن أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الله عز وجل يأمر بالنظر يأمر بالتفكر لماذا؟ لأن الله تعالى يريد لهذا العقل أن ينمو وأن يعمل في خدمة الإسلام وفي خدمة التعرف على الله وليس في الصد عن سبيل الله, الله. فالنور الذي يأتي من عند الله عز وجل إلى ذلك العقل إذا جاءه النور من عند الله فأضاء العقل أعاده إلى رب العزة سبحانه وأرشده إلى الله عز وجل ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحاج قومه وكانوا أهل عقل وأهل حضارة وأهل فطنة وأهل ذكاء لما أراد أن يحاججهم حاججهم بالعقل ليدلهم بالعقل على الله عز وجل فإذا أدمغ حدته عليهم أعادهم إلى النقل وهو كلام الله عز وجل والرسالة التي أرسل بها إذن العقل ما. وسيلة لمعرفة الله وليس وسيلة للصد عن الله عز وجل فمن استغل العقل وإن كان مفكرا ما. وإن كان كبيرا واستغل العقل في الصد عن سبيل الله فذاك عقل ناقص ما. وذاك عقل قبيح م. وإن بلغ أعالي الدرجات من العلوم م. فقد يصل الإنسان إلى مراتب العلماء الكبار في علوم الدنيا م. لكنه يتدخل وتطفل في علوم الشريعة يقبل هذا وينكر هذا م. فنقول له ليس لمثلك أن يتكلم في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا الإذعان الله وإن دب الإيمان إلى القلب أضاء العقل فإن استضاء العقل بنور الإيمان خدم العلم وخدم واستنار بنور القرآن والسنة لا سيقول السفهاء ثم قال من الناس سيقول السفهاء من الناس لماذا قال من الناس ولم يقل من المشركين والخطاب موجه إلى اليهود وإلى المنافقين وإلى أمثال هؤلاء لماذا لم يعين أحد منهم قال من الناس على العموم وعلى الإطلاق لماذا؟ لأن الأمر مستمر من هؤلاء ومن غير هؤلاء والقدح كائن في الدين من كل من أراد متاعا دنيويا يعني مثلا على سبيل المثال أضرب مثال أخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يحاول دخول المدينة ولها سبعة أبواب نعم كلما جاء عند باب وأراد أن يدخل صده الملك نعم الموكل بحراسة المدينة على هذا الباب تمام فذهب إلى الباب الآخر ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يصل إلى السابع لا يستطيع أن يدخل المدينة ومعه من اليهود أتباع نعم ومعه من الناس أتباع لا. عندما يرى أتباعه ذلك العجز عند دخول المدينة فأفل يعقلون لا. كيف لا يرجعون عن هذا الرجل وقد كشف الله عواره وعدزة أفل يعقلون لماذا يتبعون لا. لأنهم يحيون لأجل الأغراض الدنيوية بيقول دا أنت المسؤول عن الغذاء البشري ودا انت المسؤول عن التومين بتاع الجيش وانت المسؤول عن الميمنة وانت المسؤول عن الميسارة وانت المسؤول عن فأصبحوا كلهم مسؤولين لا. لا. فلما ص كلهم مسؤولين فلما صاروا جميعا مسؤولين أصحاب مناصب دنيوية أخذوا في الدفاع عن مناصبهم وإن كان الحق في ضده لا. فهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أنفسهم لا. هكذا أراد الله عز وجل أن ينصل لنا هذه الرسالة بأن الناس لا يزالون إلى أبد الآبدين لا. يقفون أمام الإسلام فإذا أردت أن تكشف عوارهم فلتعلم أولا أنهم سفهاء فإذا عرفت أنهم سفهاء فأمامك أمران إما أن تعاملهم على أنهم سفهاء فتهملهم نعم وإما أن ترد عليهم فما أيصر أن ترد عليهم والله يعينك نعم. لأنهم سفهاء وأنت نعم. بكتاب الله قوي نعم. فتستطيع أن ترد على أمثال هؤلاء والله تعالى أحسنت حالك. دكتور يعني أمريكي. نستخلص من هذا الكلام يا إخوة أنك إذا كنت على حق وتكلم عنك سفيه فلا تقلق ونصيحتي يعني استخلاصا من كلام الدكتور محمد سيف أن الناس على قسمين أهل باطل وأهل حق فإن كنت أنت وأنت من أهل الباطل عداك وعداك أهل الحق وتكلموا عليك مبتدع وكذا وكذا وحاربوك لأنك على أهل باطل وإن كنت من أهل الحق عداك أهل الباطل وتكلموا عليك سني وبني وإرهابي ومتطرف ولبس خيمة ولبس حمار ولبس مش عارف إيه ولبس انقاب وعفريتة ومتغمية ولو كنت مع الاتنين يبقى أنت منافق لو كل الناس دي حبتك شك في نفسك السؤال بقى أنا كده كده بعض الناس هي عليا وبعض السفهاء يعني هينقموا عليا فكن مع أهل الحق وكوني مع أهل الحق ولا تخشي إلا الله سبحانه وتعالى شيخنا شيخ محمد لبيب يعني هل من نقل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرم تقليلا لشأن المسجد الأقصى والله هناك حادثتان تحويل القبلة والإسراء والمعراج كنا بالأمس القريب نتكلم نعم الإسراء والمعراج نعم فاضي الإسراء والمعراج فيه ربط بين المسجدين نعم وتحول القبلة أيضا فيه ربط بين المسجدين وبيان أهمية المسجدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم هذه المساجد السلاسة منوط بهذه الأمة صيانتهم والدفاع عنهم والاهتمام بهم والزود دونهم والزود دونهم فهذا يعني ربط بين المسجدين ولا يعني إهمال إحدهما وهناك من العبر والدروس من تحويل القبلة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى أسف نشر مع المقطع معلش قالوا لي يعني إن في الوقت يعني ففي دقيقة معلش يقولي فضلت لدقيقة معلش الوقت معكم بيجلو بسرعة فزماننا آسف على المقطع تفضل يعني الله. فامر الربط بين المسجدين هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس إن لم يكن هناك منها زود على المسجد الأقصى ما. فتزود عمن عم هناك هناك أماكن بيوت لله عز وجل باختيار الله ما. وهناك بيوت لله باختيار الناس أو باختيار المسلمين ما. التي هي باختيار الله سبحانه وتعالى على, شعائر الله. على القمة وهي من شعائر هذا الدين ما. وهي من نظام هذا الدين فلا بد من صيانة هذه المساجد والدفاع عنها والاهتمام بها أشد اهتمام يعني دونها الأرواح ما. ودونها النفس والمال أنا عارف حرارتك معك الدروس الكثيرة جدا سمحنا فضلت الشيخ دكتور محمد يعني في نصف دقيقة يعني نصيحة للمشاهدين يعني من خلال ما يعني سردنا من هذه الدروس كلها يعني نستخرج نصيحة واحدة نقولها الآن أو واجب يا دكتور يعني نعيزهم يغضوا بقى واجب عملي يعملوه على ما يشوفون إن شاء الله الجمعة المقبلة يعني نحرص جميعا على فعل الطاعات والتدرب عليها حتى تسهل علينا في رمضان ونحذر أشد الحذر من الابتداع في دين الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان كما يقول هؤلاء كما يفعل هؤلاء الصوفية المبتدعة يجتمعون على بدعهم في المساجد وحتى نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله نوضح هذه البدع فنحذر ونكون على حذر من تلك البدع ولا نشارك فيها أبدا حسن تدكتور الشيخنا شيخ محمد واجب عملي لأحبائنا المشاهدين يفعلوه يعني إلى اللقاء المقبل إن شاء الله تفضل. والله كانت هناك دروس وعبر كثيرة في تحويل القبلة نا. يعني تستوعبها درس واثنين وثلاثة طب احنا مم. نكمل بقى نديهم واجب بقى يعني يعملوا ايه كده على ما يشوفونا المرة اللي جاي يعني شوفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان فيمتزلوا لهذا الهدي من صيام هذه مم. الايام المباركة وقراءة القرآن يعني تأهيلاً لشهر رمضان مستعدادا له أحسن أحباء المشاهدين وأنا أقول كما استفدت وتعلمت من شيخي الكريمين أخلص تخلص يعني تكلمنا عن نور القلب والإيمان وصداءة العقل أخلص تخلص في اللقاء القابل بإبن الله تعالى نتكلم عن ليلة نصف من شعبان الأحاديث الضعيفة والموضوع والأحاديث الصحيحة التي وردت بشأن هذا الصدد، بل والأمور الضعيفة الصحيحة في العادات. والتقاليد والطقوص التي تفعل من قبل بعض المسلمين أو المتصوفين كما ذكر الدكتور محمد في تلك الليلة وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السنة واتباع السنة وأن يباعدنا عن البدعة اللهم أمين في نهاية هذا اللقاء أتوجه باسمكم للشكر لفضيلة الدكتور محمد سيف الدين شرفتنا يا دكتور محمد ونفعنا الله بعلمك كما نتوجه باسمكم بالشكر الجزيل والوفير لفضلة الشيخ محمود محمد لبيب حفظه الله, الله تعالى وبارك الله فيه نورتنا الشيخنا ونفعنا الله, الشيخ الله بعلمك وجعلك الله مفتاح لكل خير ومغلاقا لكل شر في اللقاء القابل بإذن الله تعالى أحباء المشاهدين يوم الجمعة المقبل في نفس هذا الموعد ألقاكم على خير في صهرة قرآنية وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته